الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشوف الأنبياء والموسلين وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب المختصر في العقيدة الأستاذ الدكتور خالد لمشيك حفظه الله قال المؤلف حفظه الله أوكن الخامس الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده حيث يستقي أهل الجنة في منازلهم وأهل النعوى في منازلهم. نعم. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه. الركن الخامس من أركان الإيمان هو الإيمان باليوم الآخر وسمي باليوم الآخر لأنه آخر يوم. نحن الآن عندنا أيام نعيش فيها اليوم الآخر.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 هذا اليوم الاخر له اسماء كثير اليوم الاخر يوم القيامة الحاقة القارعة الصاخة يوم الفصل اسماء كثير جدا لهذا اليوم نعم والإيمان باليوم الاخر يتضمن ثلاثة أمور الأول الإيمان بالبعث وهو أحياء الموتى حين ينفخ في الصوء النفقة الثانية فيقوم الناس لرب العالمين حفاظا غير المنتعينين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 وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يحشو الناس يوم القيامة حفاظا غولا متفق عليه وأجمع المسلمون على ثبوته وهو مقتضى الحكمه حيث تقتضي أن يجعل الله لهذه الخليقة معاد يجازيهم فيه على ما كلفهم به على ألسنة أسله قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا توجعون وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم إن الذي فارض عليك القرآن لردك إلى معاد أيه. اليوم الآخر قال يتضمن ثلاثة أمور الأمر الأول الإيمان بالبعث البعث لا بد منه والله تبارك وتنبه على ذلك قال كما بدأنا أول خلق نعيده يوم يخرجون من الأجداث سراعا النصوص كثير حقيقة في كتاب الله تبارك وتعالى تدل على البعث ولا بد أن يكون هناك بعث ولا بد أن يكون هناك حساب لأن الله تبارك وتعالى عادل ولا يمكن أن يظلم أحدا سبحانه وتعالى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 يوم القيامة طبعا الانسان إن مهما عاش في هذه الحياة من بؤس وتعب وكذا إلا إنه ينتظر يوم القيامة حيث السعادة الأبدية له وكذلك المجرم ينتظر يوم القيامة حتى يحاسب على جرائمه ويذكر أن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وكان قاضي مصر وكان يعني غنيا حافظ حجر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 قال فهل ما أنا فيه جنة وهل ما أنت فيه سجن أنت منعام وين السجن وأنا بهالحياة هذه تافل العافية على جوابك هذا وين وين النعيم قال أنت لما ينتظرك في نعيم لما ينتظرك من العذاب انمت على ما أنت عليه وأنا لما ينتظرني من الخير انمت على ما أنا عليه فأنا في سجن فإذا في يوم قيامة لا بد في فيه المجرمون ويجزل الله فيه العطاء للمحسنين ولذلك الإنسان أحيان مما يهون عليه جرائم بعض المجرمين وكذا أو سرقة ماله أو إيذائه وكذا الحمد لله في يوم القيامة يقتص لي يوم القيامة ويذكر عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى لما قال له الحجاج اني قاتلك فاختر القتل التي تموت في قال اختر أنت فإن وراءك القصاص يوم القيامة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 وان من هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الاعمال وهو مختط الحكمه فان الله تعالى أنزل الكتب وأوصل الرسل وفوض على العباد قبول ما جاء به والعمل بما يجب العمل به منه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 الثاني الإيمان بالحساب والجزاء إنه لابد في حساب وفي جزاء وأن الله تبارك في هذه الدنيا الحسن يضاعفها سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرض الحس فيضاعفه له اضعافا كثيرة الحسنة يضاعفها الله تبارك وتعالى بعشر إلى سبعمائة ضعف إلى أكثر من ذلك سبحانه اما السيئة فلا يجزى إلا مثلها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 جعل الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وكِلَ تبعثن ثم لَتُنَبَّؤُنَّ بما عملتم وذلك على الله يسيره فقد اتفقت جميع الكتب السماويه عليه نعم من الايمان باليوم الآخر الايمان بالبعث من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث أن الله تبارك وتعالى يبعث الناس وهو يوم البعث وهو من أسماء اليوم الآخر يوم البعث يوم النشور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 وإذا إذا ذكرنا هذه الكتب نقول أمننا بما أنزل الله العام العام كلام عام أمننا بما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسله لكن هل هذا الموجود هو كتاب الله يقيل المحرف لكن هل فيه شيء من كلام الله هل ما فيه هذا أمره إلى الله لا نعلم لذلك نبي صلى الله عليه يقول لا تكذبوهم ولا صدقوهم فقضية أنه جاءت بها الكتب السماوية نقول في الجملة نعم لكن هل نقراه في الكتب السماويه الله اعلم نعم واما الدليل من الحس فقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنيا وفي صور البقره خمسه امثله على ذلك ومنها قوم موسى لما قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فاماتهم الله ثم احياهم وفي ذلك يقول الله تعالى مخاطبا بني إسرائيل وَيَقُولُتُم يا مُوسى لَنُؤْمِنَ لك حتى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا فأخذتكم الصَّاعِقَةُ وأنتم تَنْظُرُونَ نعم في سورة البقرة يقولون ذكره الله تبارك وتعالى 5 مرات اللي هو إحياء الموتى دليل على يعني البعث منها قول الله تبارك وتعالى لموسى ويقولتم يعني قوم موسى بني إسرائيل ويقولتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرًا فأخذتكم صاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم والثانية في قصة البقرة لما قال إن الله أمرك أن بقره بقرة قالوا أتتخذنا إلى قوله فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى والثالثة لابراهيم عليه السلام والسلام لما قال رب أرني كيف تحيي الموتى والرابعة كذلك في قصة الرجل أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال, قال أني في هذه الله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 سبحانه وتعالى. فهذه خمس فقرات في سورة البقرة في كل هذا كر الله تبارك وتعالى احياء الموتى الا أنه دليل على أنه سيكون احياء الموتى في الآخرة. نعم. وأما دليل العقل فمن وجهين أحدهما أن الله تعالى فاعل السماوات والأرض وما فيهما خالقهما ابتداء والقادر على ابتداء الخلق ولا يعجزه عن اعادته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 وقوله تعالى ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد وزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخوج هذا دليل العقل أولا الـ الـ عندما يرى الإنسان حظيم خلق الله تبارك وتعالى ماذا خلق سبحانه وتعالى يتفكر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 ويشتدنا من ذلك الشهيد لحديث أوراه النسائي ومن مات في سبيل الله لحديث أوراه مسلم نعم فتنة القبر نستعيد دائما منها في دبر كل صلاة نقول الله أن نعذركم عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال فتنة الممات هي فتنة القبر هذه فتنة الممات التي نستعيد منها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 أي فتنة القبر هذه فتنة القبر نعم قوله يستثنى الشهيد في هذه الفتنة إنه جاء في حديث عند النساء أنه الشهيد يعني له خصال سبع عند موته منها أنه يؤمن أو يؤمن من فتنة القبر وقالوا كذلك الذي يموت يوم الجمعة يؤمن من فتنة القبر جاء فيها نصوص نعم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 النار يعوضون عليها هدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا ألم يعونا أشد العذاب وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار فقال تعوذ بالله من عذاب القبر بالله من عذاب قال تعوذوا بالله من ما بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال قال تعوذوا بالله من فتنه الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنه الدجال من مسلم الدجال نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين قال الله تعالى إن الذين قالوا وكن الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون وقوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقوب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين توجعونها إن كنتم صادقين فأما ان كان من المقوبين وجنات نعيم وجنة نعيم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 هل عذاب القبر او نعيمه على روح او على البدن قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مذهب سلف الامه وائمتها ان العذاب او النعيم يحصل لروح الميت وجسده وانه تبقى بعد مفارقه البدن منحمه او معذبه وانها تتصل بالبدن احيانا فيحصل له معها النعيم او العذاب نعم القبر له البرزخ بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة وهذا البرزخ حياة أخرى حياة أخرى وهي أطول من حياة الدنيا غالبا الأصل أن حياة البرزخ أطول من حياة الدنيا وهذه الحياة لا أحكامها الخاصة وهي من الغيب وهي من الغيب والمسلم يؤمن بالغيب ومن الايمان بالغيب أي أن يؤمن بهذه الحياة وما يحصل فيها بما جاء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 أما حجمه كان يمشي بالنبي ومن الآخر كان لا يستنزه من بوله وقوله في الحديث الآخر لو شئت لاسمعتكم من عذاب القبر صلى الله عليه وسلم وقال المؤمن يفتح له يسرح يفتح له في قبره, يفتح له في قبره والكافر يضيق عليه نصوص كثيرة جدا في سويدات الممكنون لعذاب القبر لم ينك أمام السنة إلا أن يقولوا لا نأخذ بالسنة والعياذ بالله وإنما ناخذ بظاهر القرآن الذي يحتمل التأويل ويتركون السنة جملة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 انك إذا فتقر لما إنه لا يعذب أو لا ينعم لأن هذه حياة أخرى حياة غيب حياة غيبية ومن ذلك يذكر المثال اللي هو النائم يعذب أو ينعم في منامه وأنت لا تشعر بشيء وأنت جالس في جانبه ولا تشعر بشيء بما يشعر به في منامه فهذه الأمور لا يلتفت إليها وبقي قام أمر وهو هل النعيم والعذاب على الجسد والروح ولا على الروح فقط؟ المعتزله هم الذين قولوا الروح فقط وجماهير اهل العلم على أنها على الروح والبدن وهذا هو الصحيح أن العذاب يكون على الروح والبدن والنعيم كذلك يكون للروح والبدن والله على وعلم وصلى الله, وصلى الله عليه وسلم وإلى محمد إن شاء الله تعالى في هذه السؤال؟ شوف ايش في جماهير ما هي الدنيا هذه الفتن فتن مع وجاء النساء فتن الدنيا كثيره صلى حفظه الله نعم شيخ حكم نقل الجثث يعني في اي حالات الحالات اللي تنقل فيها الجثث يعني نبش القبور تقصد. نبش القبور متى يجوز الاصل انه لا يجوز الاصل ان الميت له حرمه انه لا يجوز نبش القبور الا اذا كان في ضروره اذا كان في ضروره بعض اهل العلم يقول بعد مرور مئة سنه على الدفن يجوز بعضهم يقول أربعون سنه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 الأصل أنه يترك، لكن إذا في حاجة مثل هذه يخرج. <تصفيق> إيه, إيه حاجة هذه يطلعونها. إيه حاجة. صلى الله عليه وسلم وجزاك الله خير.